بسم الله الرحمن الرحيم بنافي إخوي بخشندى مهربان صاد والقرآن ذ الذك بصاد دخوين دريت توا سند بقراني خوان بل الذين كفروا في عزة وشقاق بلام اوانی بیباورن روتسون لخوبه گورزانین و دجایتی دابران بر اسلام و شوان کوتوانی کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادا ولا تحین مناص تندها قلمان پیش اوان لکافرانی مکلا نوبرد انزا هاواریان کل حال حاڵێکدا کاتی رزگاربون نمابو وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب سريان صردما كترسيناري شيئا لخويان بوهات وأبيبا وراند أنوت أم بيعم برد زادوجري الشيزور دروزنا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب آية أو پیغمبرها موخوا كان كردوتا يخوا برعاستئم اشتيج زور سرسرهنر وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء شيء يراد وجوركان قريش دقل بيغمبرق سايان كردو هل سان ببلدرتون بخالچيان ود برونو خوگربن لسر پرستني خواكانتان براستي امي محمد صلى الله عليه وسلم ديله شتيكله و داوا كراوه تاب به تاگوري عرب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أمام النبي ستولك وتآين ذاك نسرانيا أمتنياش تشيها البستراوة أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقون عذاب اية س وحيلنا وهمو ما دا بو محمد صلى الله عليه وسلم داب زينراو نخي الراس ناكن بلكم اوان لغمان دان للقران كيمن نخيروانيا بلكو اوانه هيشتاسايمنيا نتششتوا بويا باورناهينا ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب يا خزنكاني بزاي پروردگار دل لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فَلْ فِي الْأَسْبَابِ يا د صَلَاتُ وَبَاشَائِ آسْمَانَ كَانُوا زَوِيُو أَوَيْلَ نَيوَانِ يَنْدَا هي يَنْدَا اگر وَايا دبا بَرِزبَبْنَ وَلَنَا وَحَوْكَارَ كَانِ بَرِزبُونَ وَدَا تا دغن عرش انزا وحيدا بزين بو هرکس خوى عندانو بيت جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب به بروایان قریش لاشکلو کوملیتی بینرخن لو کوملانی دجی پیغمبرانن بزویی دشن رینو سرشورد بن کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و فرعون ذو الاؤتاد پیش اوان گلی نوح و عاد و فرعون خاون مێخەکان باوریان با پیغمبرکانیان نهینا وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ وَقَلِي سَمُودُ وَقَلِي لُوطُ خَاوَن بَاخَتْ سُرُوا فَرَكَانِ أَوَانَ تَعْقُمُوا كُوْمَلَا نَيْكُبُونَ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ حَرْهَمُوا يَانْبَا وَرْيَانْبَا بِيغَ بويه سزاي منيان بسراتس باولناوتون وما ينظرها اولاء الا صيحه واحده ما لها من فواق امانه يا تا وروان دنجا تشزور غورداكن او دنجا فوكردن بسوردا كم ترين ما ود واختنينيا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ووتيان أي بروارد جارمان. پش راجیله پرسینوا. باشکمّل لسزا یا پاداشت پیبدا. اصبر على ما يقولون وذكر عبدنا داوود ذل الأيد إنه أواب أي محمد صلى الله عليه وسلم دان بخود دابق رأسر أو قصان يكديكن بيري بن داوود داوودي خاون هيزو تواناب كروا بأجمن أوهمي شجرة وبوبولا إخوا إن سقّر الجبال معه يسبح نبي والإشراق. براستي امتيا كان من رام هي نابو تسبيحات اخويا عندك داود داوود باي ورانو بياني اندا والطيره كل له اواب وبا لان داود كودكرانوا همو بو تسبيحات بولاي او دكرانوا تا الاقل داوود وَشَدَّدَنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَفَشَايَت يكي او مان بهي اسكرد دنايو گفتار جياکرو من پي بخشي وَهَل أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ وَآيَ حوالي داوات يكانت بيگيشتوا كاتبه ديوالي كدا سركوتن إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ وَغَلُوا لَا تَخَفْ فَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَهْدِنَا إِلَى سَوَائِ الصِّرَاطُ لَنَا كَوْدَاتُونَ جُورُوا بُولَي او ایج سلکاو ترسال و تیان ما ترسا دو داواتین یک ایک مان تر کردوا جا لن ایوان بە هەق و راستی بر یار بدو لراستی لامده لبر یار اکد دا ورن بۆ مان بکبور راست <تصف> هذا أخي له تسعة وتسعون نعجت ولي نعجت واحدة ولي نعجت واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب يكشانوتي بجمان أمبرام بغمن اما براما نودونو مريها ومنيش يجمر لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي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 إنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب داود وتي بخوا براستي استمي لي كردوي كداواد ليدكات تاقى مركات بخاتنا ومركاني خويو بيقومان زور لشريكو هاو بشان استم لي اكتريدكن بيزغلواني باور يان هنا وكردوي تساة يان كردوا اوانا زور كمن داود زانی که ایمه تنیا تاقیمان کرده بۆیە داوای لێبوردنی کرد لە پەروەردگاری و کەوت وردگاریو کود بروده بسجد و توبه کرد فغفرنا له ذلک و له عندنا لە لزلفا و حسن مآب ایمه لەو هەڵەی او خوش بوین براستی داود پلو پای برزو نزیک لە ئێمەوە. وَدُوَارُجَكِ تَأْتِي شِهَاءَ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَاءَ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسو يوم الحساب أي داود بأجمن إما تو ما كرب زينشيني في عبارةني خود لزوي كوابو توج لنيوان خلق داب راستي فلمن شوێن هەواو ئارەزود مکەوە، با لە ڕێگای خولات ندات، بێگومان ئەوانەی لە ڕێگایخوالا دەدەن و گومڕ دەبن، سزای سەختیان بۆ هەیە، چونکە ڕۆژی لێپرسینەوەیان لە بیر کردبوو. وما خالقونسەما ئەوەن أرب وما بەینە و ما باطیله ذلك بنلینەکە فويل ال كَفَرُوا كفروا من النار إما أسمان زوي أويل نيوان يا نايا ببيهودة درست من نكردو أو جمان أو كساني كبيبا وربون ساها وربو أوان كبيبا ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار اي اواني باور ينهنا وكردوا ساك كان يان كردوا لغل خرافه كاركان لزويده دادنين دا لدوار روجدا نخيروانيا يا فارس كانان وكبت كانان لذاكين كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبرو آياته وليتذكر أولو الألباب أم قرآنك تبعه چي فيروز ناردو تخوارو بوتو بو أوي بير بکنو لأتكاني وخاوانان بير و جيري پندل ور بقرن. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ أَيُّهَا سُلَيْمَانُ مَا أَنْبَخِ بِدَاوُدَ عَلَيْهِ الْمَسَلَّامُ سُلَيْمَانُ بِنْدِشِ تَغْبُو بِغُمْنَ أَوْ إِذْ عرض عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصافنات الْجِيَادِ سَلَّئَ وَارَ وَقْتِ أَسْفَانِ رَسَنُوا خَيْرًا نِشَانُ سُلَيْمَانَ دَرَا فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ جَاءَ سُلَيْمَانُ وَتِي خَاوِشِتِي أَم أَسْفَانًا بَادَ بس بَسْرِيَادُ عِبَادَتِي فَلْوَرْدِغَارَم دَا سيري أسبكاني ذكرها تالتاو قنبون ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق وتي شتر أو أسبانا بو بجرنوا إنزا دستي هنا بدست قاتو قردنوا بار أو أسبانا وَلَقَدْ فَتَنَّا سليمان وَأَلْقَيْنَا على كُرْسِيهِ جَسَدًا ثم أَنَابُ سوين بخوا براستي سليمان من تاخي كردوو لا شيء لا تكوريك من فريدا بسر تختكيدا فاشان توبي كردو قرائي وبولا إخواء قال رب اغفر لي وهذ لي الملك لا ينبغي لاحد من بعدي إنك انت الوهاب سليمان وتی ای پروردگارم لم خوجبو د سلطات و پاشایت یکم به بخشا كدواي من دس نده بو کسيتر بی گمان تنها فَسَخَّرْنَا لَهُ الْرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابٍ دعا نزاكي بامان بو رامحينا فَفَرْمَانِ اَوْ بَنَرْمِيدَ الرَّوَيِي بو هَرْجِيَگَ اَكْ بِي كُلَّ بناء وغواص و همو پریو شیطانکان من بو رام هنابو کبینا سازو ملوانی جیر دریابون و آخرین مقرنین في الاسفاد و هنده کسر پیسی سلیمانیان کردبو رام من هنان بوی بپیکا و بستر اوی لکوتو زندیرده عطاؤنا فمن امسك بغير حساب اميك باسكرا بخششي ام يا اي بخشش اي بوتو اينجا بيستي خود به بخشا يا بي گراو مي بخشا به بي پرسين ولات وان له عندنا لز الفا وحسن ماب براستي سليمان پلي برزي هي لای اما وسرانزامي تاچ هي وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ وَأَيْ مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاسِي بَنْذَي إِمَا أَيُوبُكَ كَاتِي هَوَارِ لَفَرْ وَرْدِقَارِ و تی برآستی شیطان توشی زحمت و ناراحتی و آزاری کردووم ار قبیریلک، هاذا مغتسل بارد و شراب. پیوتراء، بای پیت بد با زویدا، او کانیا و چی سارده بو خوشت نو خورد نوا، خوشت تو آبی خورد ول نه یکی تاج بو له. أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وزنو من داركاني وعنده تريش من لغالياندا بأيوب بخشي بمهرباني للايان خو مانو بأيوب باپندو آموشگاري باخاواناني جيري و بيرو هش وَقُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابِ فهو مانوت تفچه شول واتا داري زور باريك بدستا کل خێزانت خوارد بو صداری لیبدی براستی ایما ایوب من بخوگیر بینی چی چتاگ بو براستی او زور جورایلو رو لخوابو وانقر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اول الایدی والابصار وباس بندکان ایما بکا ابراهیم اسحاق یعقوب خاوني هيز وتوانا وبنايبون ان اخلصناه بخالصه ذكر الدار براستيدا براوي هميشا روجي دوائيا لبير دابو ام بابندهي طيبتي خومن هلمن بجردن وانهم من دنا وبراستي ونهر سيانيان لي ايمل بندها البجردرا وتاككان واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار وباسي بندكان ايمبك اسماعيل اليسع ذا الكفل كهميا لتاكان هذا ذكر وإن للمتقين تقین لحسن مآب ام باسی پیغمبرانه باس و ناوبانجی چاچیانە لە لدنیا داو بێگومان پارسکاران سرانزامه چی چیان هیا. جنات عدن مفتحتا لهم الابواب کبریتی لبهاشتانی زیدانشتنی ایدزگاری کدرگاکانی کراو توابایان مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ لَوَيْدَا لَسَرْ كُرْسِي رَعْزَا وَبَعْلِيَنْ دَا وَتَوَى تَيْدَا دَا وَيْمِ وَهَاتِ زُورُ جُورَهَا خَوَرْنَ وَدَكَنْ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٍ وَحُورِيَانِ هَوْتَمَنِيًا ل خزانياً كتاباً بري وتمير دكانياً هذا ما توعدون ليوم الحساب أما أوناز نعمتانك بلين تانبيد رابو برجي لفرسين وقيامات إن هذا لرزقنا ما له من نفاد براستي أمر رزق روزي آميا هرجيست بونيا هذا وان للطاغين لشر وما اب امبا داشتي باريس كارانو بيغما سركشانيش خراب ترين باشا راجين جهنم يصلونها فبئس الماد دزه كدسنا ناويه عايت زيغا شي هذا فليذوقوه حميم وغساق أمو آوي لكلو تيمو زوخة دبابي تجن وآخر من شكله أزواج وتنزوري ترس زاين هيلو شو هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار. بخير قالوا بل أنتم لا مرحبًا بكم. أنتم قدمتوه لنا فبئس القرار أولاً بقمرة كركان دلين بلكو ايو بخير نيين ايو لدنيا قمرة تان كردينو أم سزاة تان بمان هينى بومان آيس قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار دلين أي پر وردگار من هرکس هوي پشهناني ام سزايبو بوئيما او سزاي اولد وزغدا دو تندانبكا وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ وَقُمْ رَا كَرِكَانْدَلِينَ أَوَتْسِي مَا نَبُوَتْسِبْ يَاوَانِي أَقْنَابِينِينَ كَئِمَ الْأَخْرَابَ سِخْرِيًّا أَمْ عَنْهُمُ الأبصار ئایا ئەوانن که قلطمان پێدەکردن کردن یا لیرن بلام تساوکان لیان کلاب و نایان بینن این ذالک لحق تخاصو اهل النار بێگومان ئەوە کە باز کرا اجاوو شرق سید و زخیان راس تو دیت دی قل انما انا منذر وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أي محمد صلى الله عليه وسلم بل يمن تنهاتر سيناريا كم وهيت بارستلاوي تشترنيه بيتج لخواي تنهاي بد الصلاه رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار حرف الدّقّاري أسمان كانوا زوي وأويل نيوان ياندايا ظال لي بردايا قل هو نبء عظيم انتم عنه معرضون أي محمد صلى الله عليه وسلم بل أو هوا لي شذور جورة كأو جوي بينادن ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون بل أقر وحي مبونها تايا منهيتس آقام لكو ملي هرب لندي فريشتكان نبوى كاتي دمقالي أن دكر درباري آدم إن يوحى إلي إلا نيجاب ومن ناكر ما جربوا يكمن ترسين ريشهم كروام. إذ قال ربك للملاك إن خالق البشر من طين. أو كاتيد بو. فالورد جارد بفرج تكاني براستي من بشر يقل قرد رزدكم. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ إن جاكاتيش يا وكيم رخصتو لروحك خاوني خومم كرببريدا أو ساهمو بسجده بردن بويبكوون بروده بسجد الملائكه كلهم اجمعون جعفر اشتكان هرهمو إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين بيزغل الشيطان كخوي بغورداناو لبيبا ورامبو قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين خوافرموي أي إبليس چشتێک بەرگری کردی لەوەی کە سوجدە ببەیت بۆ کەسێ کە من بە دەستی خۆم دروستم کردووە ئایە خۆت بە گەورەزانی یاخۆ لە بەرز و بڵندەکانی قاڵە ئنە خیڕ منه خەلەقتنی من نار وخەلقته من تین شەیطان وتی من لەوچاکترم چونکە منت لە ئاگر دروست کردووە بەڵام ئەو لە قوڕ قال فخرج منها فانك رجيم خوا فرموك واتى لبهش درص وبرو تنكب بيغمان تو دركراوي لرحمتي من وان عليك لعنه الى يوم الدين وبراستي نفريني من دلسرباء تارو جيامات قال رب فانظرني الى يوم يبعثون شيطان وتي اي پروردگارم دي مولتم بده نمرم تا رزي مردوان زندود كرنا وا ولا فانك من المنذرين خوا فرموي دي براستي طول مولا درواني الى يوم الوقت المعلوم كراو قال فبعزتك لا أؤيّنهم جميعين شيطان وتي إن جاسوين بعزتة هرهموا ينجرادكم إلا عبادك منهم المخلصين أوانى النبي كبني بحقه البجارد يتون فالحق والحق أقول خافر موي، من حكم هر حق إج دليم لأم لأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين فرستيد وزخ بردكم لتونا وكانت أوانيل آدميا شين الدك وانتكراء قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ أي محمد صلى الله عليه وسلم بلأ من هيتش كريو پاداش تيگل سرگيان ديني أم آينا لئي وداواناكم ومن لو كسانش نيم كدروها البست موزور لخوم بكم إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلم ننبأه بعد حين. أم قرآنتها بنداء مجاري براستي ذهانياً براس تي بحش دزانن.